قلت الارهابي على العنف عجال قلت الفخر والله باسم ناشيله اسم ذكرها الله في سورة انفال فرضن علينا نفتخر يا الهبيله حناها للتوحيد وانقلت من قال اقول لك اسمع كلامي بدليله رسول الله في عدة أقوال أقول لك معناه هو فهم حصيله مازال بالدنيا على الحق رجال رجال تمضي بالسيوف يفاص قيلة الجاهد الطاغوت بالنفس والمال وترفع شعار الدين فوق الطويلة وختامها ارسل سلام مع جلال لا لا السيوف البرقات الصليله الليل هم قلبي من الشوق ميال ملن يحد القلب لاقصى عليله ملن يحد القلب لاقصى عليله